الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل علمنا ح ج ة لنا ولا تجعله ح ج ة علينا يا رب العالمين في الدروس ا ل م ا ض ي ة تكلمنا على ا ل أ ن و ا ع التي تجب فيها الزكاه وتكلمنا على الشروط التي يجب توفرها في كل نوع من ا ل أ ن و ا ع حتى تجب ا ل ز ك ا ة فيه وقد ر أ ي ن ا أ ن هذه الشروط تختلف باختلاف النوع فشروط تختلف تختلف تختلف في بعض التفاصيل شروط وشروط شروط البقر البقر التجارة وزكاة زكاة زكاة زكاة زكاة زكاة الإبل الغنم النقدين بعض عن عن عن و ز ك ا ة الزروع والثمار تختلف فيما بينها بين ا ل م س ق ي ة بماء السماء و ا ل م س ق ي ة ب ا ل آ ل ة أ و بما تجب فيه ا ل ك ل ف ة و ا ل ن نريد أ ن نتكلم على الشروط ا ل ع ا م ة التي يجب أ ن تتوفر حتى تجب ا ل ز ك ا ة في كل هذه ا ل أ ن و ا ع ونريد أ ن نتكلم على بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بما تجب فيه ا ل ز ك ا ة في ح ا ل ة كونه مغصوبا او مجحودا او ضالا وهل ا ل ز ك ا ة على الفور او على التراخي وما هو حكمها اذا اخرها الانسان وتلفت او اذا لم يجد الفقراء او وجدهم وما كان باستطاعته اخراج ا ل ز ك ا ة لبعد المال عنه ه الى غير ذلك من الاحكام الاخرى التي ذلك سنتفلم ل ل غير من عنها ان شاء الله أ م ا شرط وجوب ز ك ا ة المال الشرط العام لكل أ ن و ا ع ا ل ز ك ا ة التي تكلمنا عنها في الدروس ا ل م ا ض ي ة يستوي في ذلك البقر والغنم والابل والذهب و ا ل ف ض ة فهو شرط عام في ك ل أ ن و ا ع ا ل ز ك ا ة شرط وجوب ز ك ا ة المال ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا لم يكن الانسان مسلما ما الزكاة تجب عليه الزكاة. وقد ذكرت لكم أ ك ث ر من م ر ة أ ن هذا في أ ح ك ا م ا ل ح ي ا ة الدنيا و أ م ا في ا ل آ خ ر ة ف إ ن ه يعاقب على ترك ا ل ز ك ا ة فهي لا تجب على الكافر وجوب م ط ا ل ب ة في الدنيا ولكن تجب عليه وجوب م ؤ ا خ ذ ة في ا ل آ خ ر ة فيعاقب على تركه للزكاة ف إ ذ ا ل م ي ك ن ا ل ل ل إ إنسان س س ا م م م ه فلا زكاه عليه فالشرط ا ل أ و ل هو ا ل إ س ل ا م لما رواه البخاري عن أ ب ي بكر رضي الله تعالى عنه هذه ف ر ي ض ة ا ل ص د ق ة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فهي ت أ خ ذ من المسلمين ولا ت أ خ ذ من غيرهم اتفاقا والشرط الثاني ا ل ح ر ي ة ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن رقيقا فلا تجب عليه ا ل ز ك ا ة ل أ ن ه لا يملك أ ص ل ا فما دام لا يملك ما تجب عليه ا ل ز ك ا ة و ا ل إ س ل ا م شرط في وجوب ا ل ز ك ا ة ب ا ل ن س ب ة للكافر ا ل أ ص ل ي إ ذ ا لم يسلم لم تجب عليه ا ل ز ك ا ة و إ ذ ا أ س ل م وجبت عليه ا ل ز ك ا ة و أ م ا المرتد إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن مسلما وبعد ذلك ارتد بسبب من أ س ب ا ب ا ل ر د ة ا ل ك ث ي ر ة فالمرتد اختلف الفقهاء في ماله المرتد يقام عليه الحد وبعد ذلك ماله لا يرث لا يرث أ ب ن ا ؤ ه المسلمون ماله ولا يرث من أ ب ن ا ئ ه المسلمين ولا من مورثيه فالمرتد لا يرث ولا يورث دمه هدر وماله فيل هذا إ ذ ا أ ق م ن ا عليه الحد ولكن قبل أ ن نقيم عليه الحد في زمن ا ل ر د ة سواء كان ممتنعا منا ب ش و ك ة من إ ق ا م ة الحد أ و أ ن ه أ م ه ل ب ع ل ة من العلل فهل تجب عليه ا ل ز ك ا ة أ م لا تجب عليه ا ل ز ك ا ة قال إ ن أ ب ق ي ن ا ملكه في ح ا ل ة ا ل ر د ة زمن ا ل ر د ة إ ن أ ب ق ي ن ا ملكه للمال فتجب عليه ا ل ز ك ا ة و إ ذ ا حكمنا ب أ ن ملكه يزول بمجرد ا ل ر د ة فلا تجب عليه ا ل ز ك ا ة هذان ق و ل ا ن من الفقهاء من قال يبقى ملكه على المال زمن ا ل ر د ة حتى يقام عليه الحد وبناء على ذلك تجب عليه ا ل ز ك ا ة إ ذ ا حال عليه الحول ومن الفقهاء من قال لا يبقى ملكه للمال بل بمجرد ردته يزول ملكه عن المال وبناء على ذلك ما تجب عليه ا ل ز ك ا ة والقول ا ل أ ص ح عند الفقهاء أ ن أ م ر المال موقوف لا نحكم ب أ ن ه يملك المال ولا نحكم ب أ ن م ل ك ي ة المال قد انتقلت للمسلمين ف إ ذ ا ر ج ع إ ل ى ا ل إ س ل ا م تبين لنا أ ن ملكه ما زال على هذا المال و إ ذ ا اقيم عليه الحد تبيننا ان ملكيته ع ل ى المال قد زالت وبناء على ذلك ما تجب عليه ا ل ز ك ا ة زمن ا ل ر د ة حتى يتبين أ م ر ه ف إ م ا أ ن يرجع ويتوب وعند ذلك يجب عليه إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة و إ م ا أ ن ينتقل المال إلى المسلمين إلى وعند ذلك يصير حكمه حكم حكم ا ل أ م و ا ل ا ل ع ا م ة و أ م ا المكاتب الذي كاتبه سيده على مبلغ من المال يعني قلنا العبد الرقيق ما عليه ولكن المكاتب يختلف عن العبد الرقيق في أنه إذا أدى ما عليه يصير حرا ويملك المال الذي يكسبه العبد عن العبد قلنا ولكن أنه الزكاة المكاتب المال ما إذا ما حرا تجب أدى ويستطيع أ ن ي س ج د ه عن أقصاط الكتابة أو عن نزوم الكتابة ع نجوم ن ا ل ك ت ا ب ة فهل تجب عليه ا ل ز ك ا ة فيما يملكه زمن س د ادائه ه بثمنه زمن أ د لنجوم ا ل ك ت ا ب ة قال الفقهاء لا تجب عليه ا ل ز ك ا ة والسبب في ذلك أ ن ملكه ضعيف أ ن ملكه على المال ملك ضعيف ولذلك لم تجب عليه ن ف ق ة ا ل أ ق ا ر ب الذين تلتموا نفقتهم لضعف و كان حرا ل ملكيته للمال وبناء على ذلك لم يجب عليه أ د ا ء ز ك ا ة ا ل أ م و ا ل التي يملكها ل أ ن ه يريد أ ن يسدد ثمنه و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للصبي والمجنون فقد اختلف الفقهاء في ا ل ز ك ا ة في مال الصبي ومذهبنا أ ن ا ل ز ك ا ة تجب في مال الصبي وفي مال ا ل م ج م و ن قياسا على ز ك ا ة المعشرات ز ك ا ة الحبوب والثمار تجب ا ل ز ك ا ة فيها سواء أ ك ا ن المالك طفلا أ م كبيرا ذكر أ م أ ن ث ى لا خلاف في ذلك ل أ ن ا ل ز ك ا ة ارتبطت بالمعشرات بغض النظر عن المالك وهنا ايضا ا ل ز ك ا ة ارتبطت بالمال بغض النظر عن المالك فلا ننظر الى المالك هل هو صغير ام كبير وانما ننظر للمال هل بلغ نصابا وحال عليه الحول فاذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب اخراج ا ل ز ك ا ة فيه لان صاحبه يتصف بالغنى فليس هذا من الاحكام ا ل ت ك ل ي ف ي ة ا ل م ت ع ل ق ة بالبلوغ حتى نقول ولشمول م دام ا ا إخراج الزكاة وإنما الأحكام يجب بذات عليه المتعلقة المال هو من المتعلقة بذات المال وبعين المال. ولشمول الحديث السابق الذي ا ل ق هذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ه ف ر ي ض ة ا ل ص د ق ة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ولم يقل على المكلفين ما قال على ا ل أ ح ر ا ر البالغين و إ ن م ا قال على المسلمين وكان من المفترض أ ن يدخل العبيد في هذا الارقاء وكان من المفترض أ ن يدخل فيه المكاتب هذا اعتراض وارد ولكننا أ خ ر ج ن ا الرقيقه بقليله انه لا يملك و أ خ ر ج ن ا المكاتب ل أ ن ملكه ضعيف ولكن الصغيرة ما توجد ق ر ي ن ة تخرجه من هذا النص وبناء على ذلك بقي مندرجا في عموم هذا النص فيجب عليه أ ن يخرج ز ك ا ة المال ل أ ن الحكم تعلق بالمال ولم يتعلق بالبلوغ ولم وكذلك البلوغ الزكاة الطفل لم إلى قال الإمام حنبل أحمد يصح في الزكاة عن الطفل شيء وكذلك لم يصح في تأخير البلوغ شيء إثقاط إخراجها عن بن حنبل سيد المحدثين رحمه الله تعالى لا اعرف عن ا ل ص ح ا ب ة شيئا صحيحا أ ن ه ا لا تجب ا ل ز ك ا ة على الطفل الصغير و أ م ا المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق وقلت لكم أ ن ا في الدرس الماضي إ ن هذه ا ل أ ح ك ا م ليس لها وجود اليوم م ا يوجد اليوم رقيق ولكن لو وجد الرقيق ا ل إ س ل ا م لم يحرمه ا ل إ س ل ا م حث الناس على اعتاق الرقيق وندب إ ل ي ه وفتح كل ا ل أ ب و ا ب من أ ج ل ا عتاقهم من أ ج ل تحرير ا ل إ ن س ا ن ولكن الرق شيء جائز ويعتبر كصمام ا ل أ م ا ن فيما لو جرت الحروب بيننا وبين اعدائنا إ ذ ا ضرب اعداؤنا علينا الرق يجوز لنا أ ن نضرب عليهم الرق ا ل م س أ ل ة ترجع إ ل ى أ م ي ر المؤمنين يسلك ب ا ل أ س ر ى ما يراه ا ل أ ص ل ح ل ج م ا ع ة المسلمين فمبدا الرق ما حرمه ا ل إ س ل ا م ما قال لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتخذ رقيقا ولكن نذهب إ ل ى اعتاقه ونحن نعمل كل ما في وسعنا من اجل ع ت ا ق الرقيق ولكن إ ذ ا كانت ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة للمسلمين تقتضي وجوده بالمصدر المشروع الوحيد الا وهو الاستلقاء عن طريق الحرب لا يوجد مصدر للرق اليوم سوى هذا المصدر اليوم الناس جميعا احرار وبناء على ذلك الحر ما يدخل تحت اليد لا يجوز لنا ان ن ت ل ق انسانا بغير سبب يبيع رقه ولا يوجد سبب يبيع الرق الا الحرب الاسرى في الحرب ويسلك بهم امير المؤمنين ع د ة طرق الافضل منها في صالح ج م ا ع ة المسلمين هو الذي يطبقه ف إ ذ ا كان هذا في صالح ج م ا ع ة المسلمين فلا مانع من تطبيقه فإذا في افتراض الإسلامية وإن الإسلام لماذا هذا اليوم الرقيق ليس موجودا ربما يقول قاعد تدرسون أحكام الرقيق أولا ندرسها بأنها يعني موجودة في الكتب كلها والعلم بالشيء ولا الرقيق لا أما ليس يقول تجعل على يجوز تدرسون موجودة أن به لم يحرم م ب د أ الرق لذلك ن د ر س لاحتمال وجوده في المستقبل المبعض الذي بعضه حرا وبعضه رقيق. أنا أتكلم على هذه المسألة لأن بعض الناس يتوهموا الرق الإسلام أو أن الرقة من الأمور التي على المسلمين هذا الكلام ليس صحيحا أتكلم على لأن مسألة على ليس من بعضه وبعضه بعض هذه رقيق في تستدرك أو نقص أن أن أبدا وهذا الكلام م ا يثير إ ل ا أ ح د أ م ر إ م ا إ ن س ا ن جاهل أ و إ ن س ا ن مشكك ا ل إ س ل ا م عندما جاء جاء والارض م ل ي ئ ة بالرق وكان ا ل ر ق ش ر ع ة ق ا ئ م ة في جميع الامم في كل اهل ا ل ا ب أ ر كانت البشرية كلها البشرية تتعارف عليه ولكن ماذا كان موقف ا ل إ س ل ا م من الرزق أ ن ا م اريد أ أ ن أ ع م ل م ح ا ض ر ة في ه ذ ا الموضوع بخصوصي و إ ن م ا أ ت ك ل م أ ن موضوع طرق ي لا مانع من الكلام عنه بعض الشيء ماذا عمل ا ل إ س ل ا م ب ا ل ن س ب ة للرقيق جاء ا ل إ س ل ا م والرق ش ر ع ة ق ا ئ م ة والرقيق يسام أ ش د أ ن و ا ع العذاب ولا توجد ايه ص ي ح ة في الدنيا تنادي بعتاق الرقيق جاء ا ل إ س ل ا م وحث ا ل إ ن س ا ن على اعتاق الرقيق إ ذ ا أ ي أ م ر من ا ل أ م و ر الذي يعمل ا ل إ ن س ا ن أ ي م ع ص ي ة من المعاصي كثير من الحدود من الكفارات الذنوب يريد أ ن يكفر على ا ل إ ن س ا ن اعتاق رقبه ة جعل ذ ا الإسلام إعتاق الرقبة من أقرب القربات إلى الله تعالى إطعام جعل إلى من أقرب رقبة رقبة أو فك في يوم ذي مسغبه ف ق ا ل ر ق ب ة من اقرب القربات الى الله تعالى ولذلك صار الناس يسارعون من اجل التقرب الى الله بالاعتاق الرقيق ففتح الاسلام كل الابواب من اجل اعتاق الرقيق واغلق كل الابواب التي يمكن ان يسترق الانسان بها كانوا اذا غارت ق ب ي ل ة على ق ب ي ل ة يسترق بعضهم بعضا واذا كان للانسان على الانسان دين وعجز ا ل م د ي ن و عن تفسير الدين يجوز ل و أ ن يرق نفسه و إ ذ ا احتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى مال يبيع ولده وكانت مصادر الرزق ك ث ي ر ة جدا جاء ا ل إ س ل ا م ف أ غ ل ق كل هذه ا ل أ ب و ا ب ث ل ا ث ة لا يكلمهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا ينظر إ ل ي ه م ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م و ع د منهم رجلا باع حرا ف أ ك ل ثمنه ما يجوز هذا أبدا يجوز كل ا ل أ ب و ا ب أ غ ل ق ه ا ا ل إ س ل ا م من أ ج ل الاستلقاء هذا في الزمن الذي كانت ا ل ب ش ر ي ة ب أ س ر ه ا ت ب ي ح الرزق وترى أ ن ا ل إ س ل ا م في هذا خطر على كل نظمها وعلى كيانها وعلى وجودها ولذلك كان يحارب ا ل إ س ل ا م ليس فقط من أ ج ل المعتقدات ا ل د ي ن ي ة التي جاء بها و إ ن م ا أ ي ض ا من أ ج ل كثير من المبادئ التي كانت ستشعل س ب ب أو التي كانت ت نارا في ك لكل أمم الأرض إ ن س ا ن في الدنيا يرى نفسه رقيقا و أ ن ا ل إ س ل ا م جاء ليعتقه لابد أ ن تتفتح عينه و أ ن ت ف و نفسه إ ل ى هذا الدين الجديد الذي جاء من أ ج ل تحريره واعتاقيه فإذن ما ق الرق ا الإسلام أباح الرق بل يقال إن الإسلام ل بل إن إن ليحارب بجميع جاء ع و ولكن يعاملوننا الإسلام مع ذلك قال إذا كان أعداؤنا إذا مع م ع ا م ل ة من قبيل الاستلقاء في ن استرقوا اسرانا أ و كان ظرف المسلمين ا ل م ص ط ح ة ا ل ع ا م ة ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م تقتضي في ح ا ل ة الحرب فقط الاسرى أ س ر وإذن ل العامة ل ل م م ص ح ة ل للأمة الإسلامية م ي ن أن س ت ق نسترقهم استرقوا ه هذا هذه م مانع ومع يتكلمون الكلام اليوم من أعداء هذه الأمة لا الأسف الذين الكرة الأرضية عندنا أعداء أن أ ي ب هم يتكلمون على ا ل إ س ل ا م ب أ ن ه أ ب ا ح الرقيق من أ ج ل تشويه ص و ر ة ا ل إ س ل ا م فقط من أ ج ل التمويه على ا ل ع ا م ة ولا يتكلمون ماذا عمل ا ل إ س ل ا م من أ ج ل الرقيق ما يتكلمون كيف أ و ج ب ا ل إ س ل ا م على السيد أ ن يعامل رقيقه يطعمه مما طعم ويلبسه مما لبس ويكرمه ويعز فقط هذا ا ل إ ن س ا ن عبد الرقيق ي س ت غ ل عندك مثل الخادم هكذا كان وضع ا ل إ س ل ا م في الزمن ا ل ل ي كانت أ م م الغرب في أ و ر و ب ا تباع ا ل أ ر ض مع فلاحيها ما كان ت ا ل إ ن س ا ن م ك ا ن ا نهائيا واستمر هذا ع د ة قرون ا ل إ ن س ا ن الغربي في ح ا ل ة الرق ي س ا م ي اشد أ ن و ا ع العذاب ومصادر الرق مفتوحه من كل الجهات ومن كل ا ل أ ب و ا ب عندهم ونحن كنا قد أ غ ل ق ن ا كل أ ب و ا ب الرق وفتحنا كل أ ب و ا ب تحرير ا ل إ ن س ا ن وفي هذا العصر الذي حرم فيه, أوروبا الرق أو حرم فيه العالم المتحضر الغربي الرق نجدهم أ ن ه م حرموا رق استرقاق ا ل إ ن س ا ن الفرد ولكنهم اباحوا ل أ ن ف س ه م ان يسترقوا البشريه باسرها نحن ن ا ا ذ المطاق الضيق جداً ولكن ما أ ب ح ن ا أ ن ي ب ا د البشر جميعا الجيوب العالم الغربي يبيد أ م ة ا ل إ س ل ا م إ ب ا د ة ك ا م ل ة يبيدوننا、بالآلاف. بعشرات ا ا ل ل آ ف ب ا ل آ ل ا ف هذا جائز ما يقال إ ن هذا ت أ خ ر ما يقال إن هذا إن ر ش ع ي ة ما يقال إ ن هذا نقص و ث ل م ة في تلك ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ا د ي ة ا ل ز ا ئ ف ة ولكننا نجد من أ ب ن ي جلدتنا من يتكلم على الرزق في ا ل إ س ل ا م وينسى أ ن يتكلم على هذه ا ل ه م ج ي ة و ا ل و ح ش ي ة التي تعاملنا بها أ م ر ي ك ا وفرنسا واوروبا ب أ ز ر ق امريكا و أ و ر و ب ا وروسيا روسيا في أ ف غ ا ن س ت ا ن تبيد المسلمين ب ا ل آ ل ا ف وشردت الملايين من أ ب ن ا ء المسلمين هذا ما نجد ا ل ا م ع ا ت في مجتمعنا ما نجد فاقدين ش خ ص ي ة يتكلمون عليه أ ب د ا أ م ر ي ك ا ا ل آ ن تبيق المسلمين أ ش د أ ن و ا ع العذاب في كل بقاع العالم ا ل إ س ل ا م ي ب ص و ر ة ع ا م ة وفي البلاد ا ل ع ر ب ي ة ب ص و ر ة خ ا ص ة ادعياء ا ل ح ض ا ر ة و ا ل ت ق د م ي ة في أ م ت ن ا يغمضون اعينهم عنه ولا يرون ا إ ل ا م س أ ل ة إ ب ا ح ة الرزق ا ل م س أ ل ة ا ل ج ز ئ ي ة ا ل ض ي ق ة التي لم يبق لها ا ل إ س ل ا م إ ل ا ثقب صغير جدا يرون هذا ولكن لا يرون كل هذه المخازي التي يعملها ازيادهم في الشرق وفي الغرب يجب علينا ج م ي ع ان أ نعرف كيف يخطط أ ع د ا ؤ ن ا من اجل تشويه ح ق ي ق ة تاريخنا ومن اجل تشويه ح ق ي ق ة تشريعنا هذه ك ل م ة ع ا ب ر ة لا بد منها حتى نتنبه ا ب ا ل م خ ط ط ا ت التي تقال اليوم مسكينه ذ ه ا ل أ م ه يلعب بها مثل الريشه ة في ا ل و ومع ا بها ا ء يعبث ل أ س في أن أمتنا أصبحت ا ا عادت عندها ما ل ه ا و ج و د م ا لها تعمل مضللة عليه ما عندها الوصول عندها عندها إما عتابعة ما ماذا ما عاد ما عاد غاية جغصية مغررة تدري بستثير تريد إليه أمة أمة أمة مبدأت أو أ م ضائعه مع ا ل أ س ف ترجع إ ل ى موضوعنا فتجب ا ل ز ك ا ة في مال الصبي وكذلك في مال المجنون ل أ ن ن ا قلنا ب أ ن وجوب ا ل ز ك ا ة متعلق بالمال وليس بالبلوغ ومن وحال الحول ملك ملكه ملكا تاما نصابا فإنه أن لأنه الحر عليه الحر عليه زكاة ببعض يجب ببعض يضغط قد وبلغ نصابا يجب عليه أ ن يؤدي ز ك ا ة و أ م ا المال المغصوب إ ذ ا كان عند ا ل إ ن س ا ن مال مغصوب عندي مبلغ من المال أ ل ف دينار غطتها انسان خ ذ ه ا مني عيانا أ و كان لي مال ضائع ضال عندي ضالع عنها كان إنسان مواجي ضلت أبحث、عنها. أو كان لي على إنسان دين ك ا ن ل ي ع لي ه انا اقرضته الف دينار إلا أنه وجحدها وما عندي بينه ة ما, ما فجلت ل ع ي و ر قال ة و ل عندي شهود في هذا فحد ا م ما هو حكمه مال المخصوب المال المال المشهود ما حكمه ا الضال قَالْ ل هو هو تجب فيه زكاه المال المغصوب المال والمال الضال والمال ا ل م ج ه و د ما دام ينسب إ ل ي ك وما دمت مالكا له يجب عليك أ ن تخرج زكاتك ولكن متى أ خ ر ج هذه ا ل ز ك ا ة هل أ د ف ع ه ا ا ل آ ن المال ليس عندي أ ن ا م ا أ ن ك ر أ ن ن ي مالك أ ن ا عندي م ئ ة ب ق ر ة ندت شردت في ا ل ب ا د ي ة أ ن ا مالكها وتجب علي زكاته ولو كانت عندنا ندفع زكاته يجب علي إ خ ر ا ج زكاته للسنوات ا ل س ا ب ق ة بتفاصيل د ق ي ق ة لا ح ا ج ة بنا ل ت ر د ه ا و إ ذ ا لم يرجع إ ل ي ه فلا يجب عليه اخراج زكاته هناك ص و ر ة أ خ ر ى ن ظ ي ر ة لهذه ا ل ص و ر ة ولكنها تختلف عنها قليلا وهي ا ل م ا ل أ و ا ل ب ض ا ع ة التي يشتريها الانسان إ ذ ا اشتريت من إ ن س ا ن مالا ً ل ل ت ج ا ر ة أ و مالا ً ذ ك و ي ا اشتريت منه ب ق ر ا أ و غنما او إ ب ل ا او شيئا اخر م ا تجب فيه الزكاه وما قبضته بعد ه إ ذ ا ش ت ر ي ت ب ا ل إ ن س ا ن م س ج ل ة ودفعت له الثمن و تبايعنا ولكنني ما قبضتها ا ل م س ج ل ة ما زالت عند البائع في المتجر وتلفت هذه ا ل م س ج ل ة أنا ما قبضتها بعد. قال ب ض ت ه بعد ق ا ا ل م س ج ل ة أ و ا ل ب ض ا ع ة قبل أ ن تقبض من ضمان ب البائع ع أنا ما قبضتها أ ت ب البائع ي ع ن ا و ك ن ن ي ما ق ض ت ه فلو انا ك ف ما ل ه يشرك عليها قبضتها ه فأقبضها وضعها عنده ا أمانة عند ذلك ف تدف ت على لم حسابه أما إذا ب أ ق ض وبقيت عنده فهي في عنده ضمانه لنفرض انني اشتريت منه مالا زكويا إ ل ا انني لم اقبضه ما قبضته وحال عليه الحول وهو عنده هل تجب فيه ا ل ز ك ا ة ام لا تجب قال تجب فيه الزكاه ويجب عليه دفعها طيب يشفنا اوجبنا عليه زكاه المال مع ان المال ليس عنده وفي حاله الغضب ما اوجبنا عليه اخراج الان اوجبنا عليه ا ل ز ك ا ة ولكن قلنا ما يخرجها الا عند استلام المال ايش الفرق ما بين الاثنين قال الفرق بين الاثنين بين بين المال الاول مالي يتعذر نستطيع نستطيع الوصول اليه أن المال ما تحصيل أولان؟ المال المشهود ما تحصيله المشهود تحصيله الضائع لا و أ م ا هذا ف ب إ م ك ا ن ي في كل لحظه انا اعطني وأقول أ له ع الشيء الذي اشتريته ويعطيني إ ي ا ه ف إ ذ ا هذا حكمه وكان له ت ع ت يدي أ ن ا المقطر في عدم أ خ ذ ه وتسلمه ومن هذا القبيل أ ي ض ا المال الغائب اما ل ل ان ل غ ا إما ئ ب أ أ ك و ن قادرا عليه و إ م ا أ ن لا أ ك و ن قادرا عليه ف إ ذ ا كنت قادرا علي مالي اموالي ا ل آ ن يفترض أ ن ه ا م و ج و د ة في سوريا وانا قادر علي عليها لا يوجد بيني وبينها عائل قد يجب علي أ ن أ خ ر ج ه ا في الحال、الزكاة. لانني قادر على مالي ا س ت ط ا ع ت ي في كل ل ح ظ ة ان اصل إ ل ي ه و أ ن اتي به و أ م ا إ ذ ا كنت غير قادر عليه ففي هذه ا ل ح ا ل ة يصير حكمه حكم المال المقصود وحكم المال ا ل م ج ه و د والمال الضال ف إ ذ ا رجع إ ل ي ز ك ي ت و إ ذ ا لم يرجع إ ل ي اعفى من زكاته و أ م ا الدين ه ذ ه صور متنوعه ة ونتكلم ن ع ا عامة ليست خ ا ص ة بنوع من أ ن و ا ع من ا ل أ ن و ا ع التي تجب فيها ا ل ز ك ا ة إ ذ ا كان ل د ي ن على إ ن س ا ن هل ت ج ب علي ز ك ا ة أ م لا ت ج ب علي ز ك ا ة ق ا ل ا ل د ي ن نوعان أ و أ ن و ا ع إما أ ن يكون ماشي ة أ ق ر ا ط ه ن س ا ن ا اربعين ر أ س ا من الغنم أ و أ ق ر ا ط ه ثلاثين ب ق ر ة أ ق ر ا ط ه أ ر ب ع ي ن ن ا ق ة ه ق ر ا ط ه م ا ل ن ت ج ب في ه ا ل ز ك ا ء وهذا جائز وقد اتلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعا صلى الله عليه وسلم واما س و إ م ان يكون الدين دين كتابه كان له عبد رقيق فكاتبه من اجل ان يعتقه واما ان يكون الدين عرض من عروض التجاره او من العروض بشكل عام واما ان يكون نقد ذهب او فضه قال ف إ ن كان الدين م ا ش ي ة كان لي عند إ ن س ا ن أ ر ب ع و ن ب ق ر ة مثلا فلا ز ك ا ة فيه قال لان م ا ش ي ة ع ل ة ا ل ز ك ا ة فيها هي النماء تنمو عندي ولذلك أ و ج ب الشارع فيها ا ل ز ك ا ة ولكنها عندما وجدت عند غيري من الناس لا نماء لها في مالي والسلف مني أ ر ب ع ي ن ب ق ر ة لو ولدت عنده ما ي ر ج ع إ ل ي ثمانين و إ ن م ا يرجع إ ل ي أ ر ب ع ي ن ب ق ر ة و ي أ خ ذ أ و ل ا د ه ا أ ن ا لي بقرة في ذمته أ ر ب ع و ن ب ق ر ة ما ا لي علاقه أ ن ا قطت إ ي ا ه ا فدرها و ن س ل ه ا وكل ما ي أ ت ي منها يكون ملك ا ل ل و فهي ل م تنمو عندي وبناء على ذلك ما تجب علي فيها ا ل ز ك ا ة ف إ ذ ا كان ت د ي ن م ا ش ي ة ليست ب ا ل ت ج ا ر ة فلا زكاه فيها و إ ذ ا كان الدين مال ك ت ا ب ة أ ن ا لي عند لي ع ب د الرقيق الف ر ذكاة أ دينار ثمن العبد سيسددها لي على س ن ة أ و على سنتين حسب الاتفاق بيني و ب ي ن ه م بالضوابط الشرعيه ة إلا أن المكاتب الدين الذي لي أن ن د ع من ا ل ك ت ا ب ة ملكيتي له كلا شيء ل أ ن ه باستطاعته في كل ل ح ظ ة أ ن يعجز نفسه أ ن ي أ ت ي إ ل ي ويقول عجزت نفسي أ ع ت ق د سيده طلع إ ل ى الخارج اشتغل وجد أ ن ا ل ح ي ا ة كلها ت مشاكل ومصاعب وتعب كان عايش في قصر من قصور سيده الملك وكان طلع لبره نائم في غرفه هذا حيات صعبة. رجع سيدي صعبة فرجع الى وقال له انا م ا استطيع ان افعلك ا ل نجوم ا ل ك ت ا ب ة ارجعني عبد فرجعه فرج سيده اذا المال الذي له على العبد المكاتب يعني م ا استطيع ان يقول لي عليه مال انا مالك م ل ك ي ة ه ا م ة او ق و ي ة وبناء على ذلك قالوا ما تجب عليه فيه ا ل ذ ك ر ء و أ م ا إ ذ ا كان عرضا أ و نقدا أ ن ا لي عند إ ن س ا ن بضائع أ و كان لي عنده نقد ل ي عنده دين ف ه ق او ف ض ة فقد اختلفت نصوص إ م ا م ن ا رضي الله تعالى عنه بين مذهبيه القديم والجديد ففي المذهب القديم قال ما تجب فيه ا ل ز ك ا ة يصير حكمه حكم ا ل م ا خ ي ة وحكم دين ا ل ك ت ا ب ة واما في ا ل م ذ ه ب الجديد والفتوى عليه ولم يخالفه اصحابه فيه و إ ن كان الدين حالا أ ن لي الدين عند انسان ل إ و ا ل د ي ن ح ا ل أ ن صار موعد السداد إ ل ا أ ن ه ت ع ذ ر علي أ خ ذ ه إ م ا ل ا ع س ا ر المدينه او ل ع ل من العلل الامتناع من ا ل أ د ا ء المماطله الجحود غير ذلك قال فحكمه حكم المقصود ان رجع إ ل ي زكيته و إ ن لم يرجع إ ل ي فلا ز ك ا ة فيه وان تيسر أ خ ذ ه ب أ ن كان على مليء غني مقر يقول بالدين حاضر ليس هارب ب ا د ن يقول خ ذ دينك ا ل آ ن وجبت ت ز ي ت ه في الحال ل أ ن ه صار حكمه حكم المال الذي في جيبه ومليء و ب ا ذ ل وليس ب ج ا ع د ويقول لي خذ أ م و ا ل ك متى جئت صار حكمها حكم المال الذي في جيبه ولذلك يجب علي إ خ ر ا ج ذ ك ا ت ه في الحال وإذا صورتان صورة أو الصورة إذا كان الدين مؤجلا ليس حالا إذا كان حالا ليس له صورة صورة أو عدم الدفع عدم الثانية المغصوب إعثار حالة يدفع في حالة او في ح ا ل ة الجحود او المماطله وفي ح ا ل ة البذل ان يبذل المدين المال يجب اخراج ا ل ز ك ا ة في الحال واما اذا كان الدين مؤجلا قال ت ح ك م ه حكم المال المقصود ان رجع اليه زكى وان لم يرجع اليه سقطت عنه ز ك ا ة وهذا طبعا من حيث ا ل و ز و ب واما من حيث الجواز فيجوز له أ ن يخرج زكاته الان ولو كان المال منصوبا ولو كان المال ضائعا ويكون قد أ د ى هذا ليس على سبيل الوجوب و إ ن م ا على سبيل الجواز و ي س ا ب على ذلك هذا إ ذ ا كان لك دين على غيرك من الناس و أ م ا إ ذ ا كان للناس دين عليك والمال معك حال عليه الحول وهو نصاب هل تجب زكاته ام لا تجب زكاته هذا الكلام السابق إ ذ ا كان لك على الناس دين دي. أ م ا ا ل آ ن الناس لهم عليك دين ا ل م ا ل ي بلغ نصابا وحال عليه الحول في جيبك معك أ ل ف دينار ا ق ت ر ض ه ا من إ ن س ا ن وحال عليها ل ل النصاب وحال ح و في عليه قطع الحول فهل تجب عليك ا ل ز ك ا ة فيها ام لا تجب اظهر الاقوال عندنا في المذهب انها تجب ا ل ز ك ا ة فيها وذلك لاننا ننظر الى ما معك الان انت الان مقاتل لك مالك غني ان كنت تريد سداد هذا ا ل ما ل ف س د د ه قبل الحول ان ج ب عليك ا ل ز ك ا ة ما دام المال في جيبك وصاحبه ما طلبه و أ ن ت لم ت ج ح إ ل ى ط ا ح ب ه بلغ نصابا وحال عليه الحول ف إ ن ه يجب عليك أ ن تدفع زكاته ل أ ن ك ا ل آ ن غني ونحن ننظر إ ل ى حالتك ا ل ر ا ه ن ة وبناء على ذلك يزكى هذا المال مرتين م ر ة من قبل ا ل م د ي ن حالا يزكيه ل أ ن ه مالك له وهو نصاب وقد حال عليه الحول و م ر ة ث ا ن ي ة يزكيه الدائم إ ن كان حالا يزكيه ا ل آ ن إ ذ ا أ خ ذ ه و إ ن كان مؤجلا يزكيه إ ذ ا رجع إ ل ي ه كما تكلمنا في الصور ا ل س ا ب ق ة وبناء على هذا القول لو حجر على المدينه معه الف دينار دين وحجر عليه فيها وحال عليها الحول وهي في حجر فجرى علي بعلمه ن حال الحول على المال وهو في الحجر أ ن ا م د ي ل علي ه الف دينار والف دينار ما زالت م ل ك ي ما رجعتها إ ل ى الدائن وحال عليها الحول هذا ا ل حكم في هذه الحالة حكم المال ح ح ا ل ة ك م المغصوب ا ل إ ذ ا رجعت إ ل ي زكيتها وإذا رجعت إلى الدائن رجعت ما لم ملك لم ملك عندما أزكيها لأنها عليها حال عليها الحول تكن تكن في لي س و ر ة ج د ي د ة لو اجتمع ز ك ا ة ودين آ د م ي في تركه أ ح د الاشخاص مات وعنده مال عليه دين وعليه ز ك ا ة من الذي يقدم قال تقدم ا ل ز ك ا ة على الدين وان كانت زكاه فقه بخبر الصحيحين فدين الله احق بالقضاء وهذا عباده وهو دين لله فيقدم على دين ا ل آ د م ولكن يمكن أن يتور فيقول النظائر الفقهية لهذه المسألة فيقول لنا يمكن كثيرا أن ممن إن من يعرف اعتراض حقوق الله تعالى إذا مع حقوق ا ل آ د م يقدم حق ا ل آ د م ي على حق الله فلماذا لم نجر ي في هذه ا ل ص و ر ة وفي هذا الفرع مجرى تلك النظائر الجواب على هذا أ ن هذا وان كان حقا لله ففيه أ ي ض ا حق ل ل آ د م ا ل ز ك ا ة ليست ع ب ا د ة م ح ض ة و إ ن م ا هي أ ي ض ا حق ل ل آ د م ا ل ز ك ا ة عندما نخرجها هي ع ب ا د ة حق لله تعالى وفي نفس الوقت حق للفقراء والمساكين والذين في أ م و ا ل ه م حق معلوم ل ل س ا ئ ل والمحروم هذه من حقوق العبد ف إ ذ ا اجتمع في ا ل ز ك ا ة حقان حق الله تعالى وحق الفقراء والمساكين ولذلك قدمت على الدين الذي تمحض فيه حق العباد فقط فلو اجتمع زكاه ودين ادمين في تركه ق د م الإنسان مننا اليوم ما يأمن, على شيء في حياته. ما يامن على شيء في حياته ابدا ونسال الله تعالى أ ن يبدل ذلنا بعز وضعفنا ب ق و ة وقلتنا بكثره و أ ن يعيدنا إ ل ى ديننا حتى تعود إ ل ي ن ا أ م ج ا د ن ا هذه ا ل م س أ ل ة ن ق ر أ ه ا اليوم ويجب علينا أ ن نبكي وراء قراءتها نقرر في فقهنا على أ ن ه ا م س أ ل ة ت ا ر ي خ ي ة كان المسلمون يغنمون وكانوا يوزعون الغنائم أ م ا اليوم فهم ا ل غ ن ي م ة ل أ ع د ا ئ ه م ما هو حكم أ م و ا ل ا ل غ ن ي م ة الغنائم الغنائم حينما يغنمها المسلمون لها أ ح و ا ل ك ث ي ر ة و ل ا مباحث م ط و ل ة هي إ م ا أ ن تكون قد قسمت و إ م ا ألا تكون قد قسمت قد ف إ ذ ا قسمت كل إ ن س ا ن يعرف ماله ف ي ز ك ي حسب القوانين ا ل ف ق ه ي ة التي ق ر أ ن ا ه ا في الزكاه و أ م ا إ ذ ا لم تقسم حازها المسلمون وانقضت الحرب ولكنها لم تقسم إ ل ا أ ن المسلمون اختاروا تملكها ما يريدون وضعها في المصالح ا ل ع ا م ة وانما اختاروا تملكا ه ومضى بعد اختيارهم على التملك حول كامل وجميع أ م و الغنيمه جميع ا ل من الاصناف الزكويه وبلغ نصيب كل فرد نصابا او بلغه المجموع وكانوا في مكان تصح به الخلطه دون خمس الخمس الذي يصرف في مصارفه الخاصه قال إ ذ ا توفرت هذه الشروط أ و ل شرط أ ن يختار الغانمون تملكها و أ ن يحول الحول بعد اختيارهم عليها و أ ن تكون من ا ل أ ص ن ا ف ا ل ز ك و ي ة و أ ن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا أ و أ ن يكون المجموع نصابا في المكان الذي تجوز فيه ا ل خ ل ط ة حسب ما عرفناه في احكام ا ل خ ل ط ة حينما تكلمنا عليها بدون خمس الخمس اذا توفرت هذه الشروط وجبت زكاتها والا فلا بان خرم شرط من هذه الشروط لم يختاروا تملكها الا و اختاروا ت م ك ه انها لم تكن من الاموال ا ل ز ك و ي ة او كانت ز ك و ي ة الا انها لم ي ح ر عليها الحول أ و حال عليها ل و الحول ا ولم يكن المجموع نصابا أ و كان نصابا مع خمس الخمس في كل هذه الحالات ما تجب فيها الزكاه فلا ف تجب ي الا ا ك إلا بتوفر هذه الشروط التي ذ ك ر ن ا ولو تزوج ا ل إ ن س ا ن ص و ر ة أ خ ر ى ج د ي د ة هذه كلها صور م ت ف ر ق ة نذكرها نحن ا ل آ ن في ن ه ا ي ة مباحث ا ل ز ك ا ة ل أ ن تعلقها بكل أ ن و ا ع ا ل ز ك ا ة ليس في نوع واحد من أ ن و ا ع ا ل أ م و ا ل التي تجب ف ي ه ا ا ل ز ك ا ة لو تزوج إ ن س ا ن ما و أ ص د ق ز و ج ت ه أ ص د ق ه ا نصاب س ا ئ م ة أ ع ط ى زوجته أ ر ب ع ي ن شاه او أ أ ع ط ى ثلاثين ب ق ر ة أ و أ ع ط ا ه ا خمس ن ق ط قال لزمها زكاتها إ ذ اذا تم من حول الإصداق إ تم حول من ا ل إ ص د ا ق وجب عليها ا ل ز ف ا ة ل أ ن الصداق ملك ملك تام كامل ولذلك يجب عليها ز ف ا ت ه ص و ر ة أ خ ر ى من صور الملك الذي لا يكون مستقرا في مباحث الاجاره لو أ ن إ ن س ا ن ا كان عنده بيت ف أ ك ر ه أ ج ر ه ب ث ث ل ا يعني ن دينار انه ي أ خ ذ أ ج ر ة البيت دينارا عن كل يوم ف إ ذ ا أ ج ر البيت وبعد خ م س ة عشر يوما ا ه د م البيت هل ي أ خ ذ الدنانير الثلاثين أ م ي ر ج ع ل لص... ل م س ت أ ج ر خ م س ة عشر دينارا يرجع إليه نص... نصيبة الأيام المتبقية التي لم ينتفع ا ل م س ت أ ج ر من البيت فيها بسبب ندام البيت إ ذ ن يتبين لنا ا ل آ ن أ ن الانسان إ ذ ا أ ج ر بيتا و أ خ ذ أ ج ر ت ه ث ل ا ث ا لا يستقر ملكه على هذا المال لا يستقر ف إ ذ ا مضى اليوم ا ل أ و ل تبين لنا أ ن ه ملك أ ج ر ت ه ما ما لو ا ن ه د م البيت ما يسترجع المستاجر ا ج ر ة هذا اليوم إ ذ ا مر يومان يتملك المؤجر ي ت ق ر ملكه هو ا ل آ ن مالك للدنامير الثلاثين ويجوز ه التصرف لكن ملكه لم ي ت ق ر مر يومان ا ت ق ر ملكه ليوم ي ن مر ثلاثه ة أيام يتقر م ل ك ل ل ث ايام ث أ انتهى الشهر يتبين لنا أنه ملك الآن ملك الدنانير الثلاثين لو أ ن إ ن س ا ن ا أ ك ر ى دارا أ ر ب ع سنين بثمانين دينارا و ق ر ض ه ا كيف يزكيها الان مرت عليه السنه استقر ا ل ا ندري هل ستنقضي ا و ا ت ل أ ر ب وينتفع المستأجر بها من المحتمل أ ن ت ن ه د م ويسترجع ا ل م س ت أ ج ر ا ل أ م و ا ل ا ل م ت ب ق ي ة وبناء على ذلك قال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم إ ذ ا مرت عليه ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى تبين لنا أ ن ملكه قد استقر على عشرين دينارا فيزكي عشرين دينارا و إ ذ ا مرت عليه ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة يزكي عشرين دينارا لسنتين عشرين دينار ثانية تبين لنا أ ن ه قد ملكها وملك لها ب د أ من السنه ة لسنة لأنه في السنة الثانية الأولى دينارا أ فيذكي عشرين زكي الاولى ن ل أ ي فيزكي ا ثالثان الآن لسنة ي عشرين الثانية يُذكيها لسنتين فإذا مرت السنة الثالثة لسنتين يزكيją مرت دينارا لسنه ة ل أ ن زكيها السنوات السابقة في ويزكي عشرين دينارا ً لثلاث سنوات ف إ ذ ا مرت ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة يزكي ستين دينارا ً ل س ن ة ويزكي عشرين دينارا ً لاربع أ ر ب ع س ن و ت يتبين ت لأنه لنا أنه ا قد ق س ملكه على منذ على عشرين ديناراً ر أ سنوات ما حكمها حكم وحكم المال مخصوباً الزكاة الذي كان غائباً أدى أو كان عنه